موز صدای استاد عبدالمصطفی محمد آیا عبدال آیات آیات 23 تا 41 سوره مبارکه حج و آیات اول تا 18 سوره مبارکه بلد الزمان الرحيم موسیقی جن... นําgu định khi I'm so good. حلَّونَ في غَ سَو إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء عذاب أليم إن الليل كفر are <تصفيق> والمسجد الحرامي in da então... bone But... Le تَقْدُمُ مِنْهَا وَأَقْعُمُ الْبَائِسُ من طير في مكان سحيق قم في <تصفيق> إلهكم إله واحد فله أسلم وبشر المخبتين الله وانت شیل وَالْبُدْنَ جَعَلْنَا ذَلَكُمْ جنوبها فكلوا منها، فكلوا منها وأطعموا القانع. فذلك ستضربا لكم لتكفروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين الله. الله. إن الله لا يحب كل خوان كفور الله أذن للذين يقاتلون الله على نصرهم لقدير الله الله الله الذين أخرجوا ضله الدمن صامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله ولينصرن الضاغ من ينصره إن الضاغ لقوي عديد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 <تصفيق> الذين إن في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة الله عاقبة الأمور. الله. عيني. بسم الله الرحمن فيحسب أن لن يقدر عليه أحد أحسب أن لم يره أحد ولسانه أشفتين وهديناه النجدين فتح من العقبت وما أدرك من العقبت <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> وكان من الذين آمنوا وتواصلوا بالصبر وتواصلوا بالمرحمة وتواصلوا بالصبر وتواصلوا صوب المرحمة أولئك أصحاب الميمنة وذق